وِإِنَّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَإِنَّ الله إِلَّا قدير الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا إِلَّا أن الله إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ولولا دفع الله ماتبع بعض ظله في بعض الظلتمت فوامع والريح وبيع, وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وبيع وصلوات ومساجد لا فيه اسم ماذ كثير ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الله لقويش عزيز الذين إن مكناهم فِي الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا الذين إن مكناهم في الأرض ولا تواكه الذكاة وانا امر بالمعروف وانهى عن المنكر وامر بالمعروف وانهى عن المنكر ولله عاقبه الامور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وَكَود وَقَمُ إذ الرهِ م وَقَوطُ وَقَ إذ الراج م وَقَوط وَصحابُ مَدًْا وَصحابُ مذًا وَكُذِبَ موسى أَمْ لَتُ لكافِرينَكُم م أَخَلتُهُ فأَمْ لَتُ لكافِينَةُم مأَخَدتُهُم فَكَفَكََنَكيد فَكَفَ من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد فهي خاوية على عروشها وجدر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَكِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْكِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَتْمَعُونَ بِهَا أَفَلَنْ يَكِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْكِلُونَ بِهَا فانها لا تعمل اذ صار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فانها لا تعمل اذ القلوب التي في الصدور